شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لها لانها من اهل الجنه لان التائب مرفوع والمرحوم انزل الله عز وجل الجنة. هذا ما يكرره اهل السنه والجماعه و عليه الله عن الشاهد او يكون ذلك بالشهاده ان لم يعترف الجاني وشهد عليه اربعه عدول اقيم عليه الحد ولو لم يعترف وشهادتهم يدلون بها على نسق واحد لا يختلفون لانهم راوا الزاني يفعل بالزانيه رايا العين فيقام دفتك الشهاده الحد ومن تخصص حدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوغضه لحدث كان منه او ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليه الجميع ويكون قلبه لهم سليما نعم هذا موقف اهل السنه والجماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ياسير عليه ان يسير عليه كل مكلف كل مسلم الكف عن مساوئهم وانه ان حصل منهم شيء من المخالفات فانه مغمور في جانب حسناته ولا يجوز لاحد ان ان يخوض في مختلف فيه او جرى بينهم من الافتتان او نحو ذلك ولا يجوز التنقص لاحد ابدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاهله السنه والجماعه يراهم يترضون عن اصحاب رسول الله ويرون ان محبتهم فرض فرض الله وفرضه الرسول عليه الصلاه والسلام والرضى عنهم باطلا وظاهرا والكف عن معايبهم وان ما ذكر عنهم ما كان منه كذبا فلا يصدق وما جيد فيه ونقص منه فلا يؤخذ به وما صح انهم فعلوه يحسن به الظن ولا يخوض احد في ذلك وخطاهم وخطاهم مغمور في جانب حسناتهم ومنها الصحبه التي امتاجوا بها عن الغيب وشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم لذوله خيركم قر لذا لا يتنقص بواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا مبتدع الا مبتدع بان منهج اهل السنه والجماعه انا هو الموقف الصحيح فلا يجوز فعل الخوارج ولا فعل الروادق الخوارج كفروا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن ابي طالب بن ومعه رضي الله عنه وقتلوه مستحلين دماءه والروافض غلو في آل البيت وجفوا بقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفروهم كابو بكر وعمر طابقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروهم من اهل التعاون على الاثم والعدوان واعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانهم خانوا وكذبت الروافض وضلت الخوارج وهدى الله اهل السنة والجماعه فارتقوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم ولم يدعوا لهم العصمه ولم يخوضوا فيما شجر بينهم وهم افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مرااتبهم ومنازلهم في الفقه <تصفيق> والنفاق هو الكفر شيء فما ثم قضي اربع مسائل او والتابعون ليس كذا في حسن الحديث قوله سبحانه بارك الله تفضل قول الله. الله عليكم السلام عليكم سمعنا الامر الذي انتسب بالمال خلي الباقي نعم بدون بدون من ينتسب للعلم <تخلين البرقين> <تصنع> <بنترقين. تصنع> <تصنع> <تصنع> <تصنع> في بعض بلاد الغرب يقول انه لا فرق بين الكوارث والبغات ثم استدل بقول علي بن ابارخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكوارث هم اخواننا بغوا علينا وقال فيه لما استنعى عنهم لا من الحق يفر وقال بعدها وهذا استفاده منه ان السلف كانوا لا يخرجون فرق اسلاميه فهل هذا الكلام صحيح انما اتفق بين الخوارج والمجبر هذا كل حال الخوارج اهل عقيده اهل عقيده وهذه العقيده هي الشك على الاصرار الذين لم يتوبوا من موثقاتهم وهم من اهل التوحيد والصلاه والصيام وما توبوا ولم يتوبوا حكم عليهم بالخلود في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها وحكموا عليهم في الدنيا بالطرف المخرج من المله هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم بخلاف البغات البغات يبغي بعضهم على بعض ولم يحكم عليه بالكفر ولا ولم يحكم عليه بالخلود في النار لذا فليس البغاة كالخوارج فالبغاة اما ان يكونوا من اهل الاسلام واما ان يكونوا من غيرهم جاء ان هؤلاء البغاة بقوا على الإمام بمعنى خرجوا على الإمام يطالبون بحقوق اما بجلب مصالح او دفع مضاره وهذا خروج من البغاة لكن ليس معتقدهم كمعتقد الخوارج وهو الحكم بالكفر على افاض المواحدين ما ذو بدون واما ان يكون البغاة من بعضهم على بعض طائفه على طائفه وهؤلاء ليسوا كخوارج في الاعتقاد فقد يغورون من أجل المال او من اجل الانتقام ولم يحكموا على الفئه ارتدى عليها في والله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين اذا كانوا من اهل الاسلام كما في ايه كريمه في سوره الحجرات واما قول علي رضي الله عنه هم من الكفر فرق بمعنى انهم تاولوا تاولوا فقط تاولوا بعض نصوص القران و فيها على فهمهم كقول لا ترى ان الحكم الا لله وقال ان عليا حكم الرجال والله يقول ان الحكم الى الله فقد كفر لان قدم حكم الرجال على حكمه تاويل فاسد باطل فاصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بتفسير القران من الخوارج انما هذه السنه وائمتهم الصحابه يتورعون في التكفير لا يسترون التكفير الا لمن علمه كفره الله اودعت قران او الرسول عليه الصلاه والسلام في السنه او اجمع المسلمون على كفره قالوا بذلك واما اهل الفرق الاسلاميه ومنهم الخوارج فهنا يعتبرهم متاولين فمنكر كذلك وبعضهم مقلدين فوقعوا في سوء الاعتقاد لذا قال علي بن ابي طالب هم من الكفر فروق وذلك ورنا طغوا علينا يعني اعتذوا علينا والمهم ان المبتدع كما تكرر معكم لا يخلو من حالين اما ان تكون بدعته لا تكفره بشهاده القران ومن انزل عليه الفرقان أو ما اجمع عليه المسلمون الذين لا ينمعون على ضلال فالحكم عليه بالكفر لا يتوقف فيه اهل وانما تكون بدعته لا تكفره بين النص القران ونص السنه وإجماع المسلمين ولو حصل في ذلك خلاف بين اهل العلم بين مكفر ومفسد بالتوقف وعدم اطلااق الكفر افضل من الركوك في التكفير ومنهجته والحكم لله تبارك وتعالى في جميع القضايا دهو صفه الهي قرعه هل ثبت عن السلف انهم كفروا بعض الفرق الاسلاميه نعم السلف كفروا الجميع لانهم قالوا نفوا عن الله ما اثبته القران نفو عن الله اسماءه والحتنا وصفاته الاولى والله اثبتا فكذبوا القران ومن كذب القران او حرفا واحدا من القران فقد كفر بدون شك يقول الصحابه صلى الله عليه هل هل النبي صلى الله عليه وسلم الغيب مطلق ام مقيد ما اخبره الله به من أمور الغيب قال به ولا يخبر عن شيء من المغيبات من تلقاء نفسه ابدا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 كان يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه فيها شيء فلم يقل فيها شيئا حتى ينزل الوحي وهذا كثير في القران الكريم جاء راهط من اليهود وكيله من المشركين فسالووه قالوا له ما معنى الروح تالوها ان الروح كما اعطهم جواب حتى انزل الله الزوجا عليه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من علم الا قليلا مثل الف واصحاب تعنت مكيدا لان كلمه الروح تطلق ويراد بها احد ثلاثه معاني تطلق الروح على الروح البشريه على الروح التي تعمر الجسد روح المؤمن روح المسلم روح الكافر لا هو جميعا المخلوقات وتطلق ويراد بها جبريل عليه الصلاه والسلام لان الله سماه نزل به الروح الامين روح القدس وطن عقو يراذ بهر كما قال عن الزوجات وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فقالوا اذا اجاب بواحده نقول المراد المراد الاخ الثانيه او يعني ليبينه ليبينه خطا لينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم خطا فجاء القرآن فغطا دابرهم وألغمهم الحجاب قل الروح من أمر رب الروح المخلوقات من امر الله هو الذي امر بان تنفخ الارواح في اجساد المخلوقات ونزول القرآن بأمر الله عز وجل وهو صفة من صفاته وروح القدس بأمر الله ينزل وما ننزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا ما ردكم احسن الله اليكم في يقول ان الحاكم المسلم إذا لم يحكم اذا لم يحكم بالشريعه فانه يجوز الخروج عليه ولا يشرع الانكار على من خرج على هذا الواجب هذا قول مرجوح لا يقول به أهل السنه والجماعه العارفين بمنهج السلف الصالح انما الحاكم المسلم إذا قصر في شيء او وقع في مظلمه لا تخرجه من دائرة الإسلام ينصح ممن يحسنون النصيحه أهل العلم ويوجه التوجيه السليم ويدعى له حتى, ي... حتى يفئ الى الحق واما الخروج عليه فلا ولما ارتكب الخليفه المامون بمن ثلاثه خلفه عقيده منكره وهي القول بخلق القرء اولهم المامون والمتصم والواثق ثلاثتهم مشوا على هذه العقيده الفاسده وائمه العلم في زمنهم وعلى راسهم الامام احمد رحمه الله فلم فلم يرضى ائمه العلم الخروج عليهم أبدا. وصبروا وصابر لانهم يعرفون بان هؤلاء الخلفاء اكناهم المفسدون في الارض المعتزله فداه بداد وما اخذ من اهل فجاء اهل بغداد الى الامام احمد وهو سجين و متعب فقالوا له يا امام تفاقم الامر فوالله ان الرجل الى هذا الحد افلا نخرج عليه ونخلع بيعته فقال لهم لا هذا خلاف الاثار هذا خلاف السنه اصبروا لا تسفكوا دماءكم ودماء غيركم فجاء ابو فرج لما جاء خلافه المتوكل وتبصرت الامر وحصلت مناظره بين يديه بين ابن ابي دعاده وبين امام اهل السنه ففشل المعتزلي باقامه الحجه عليه من الإمام فالغا الخليفه ذلك الاعتقاد الفاسد وامر ب اكرام الامام احمد واذن له تدريس ونشر السنه حتى جل الله تبارك وتعالى تلك الغمه والفتنه هذه نفيهت الصبر وطريقه اهل السنه والجماعه مع السلاطين والغلاة لما لهم من الأهمية وان ظلموا وان جاروا وان حصلت في مملكتهم غير الحق يقول احسن الله وكرم الله, الله الامام ابن تيميه الذي قال 60 سنه في امام جائر خير من ليله في ديره وما والامام احمد بن عياض الله كل واحد منهما اثر عنه انه قال لو أعلم أن لي دعوه مستجابه لجئتها للسفاه لاهميته لانه لصلاحه يرضى الله عباده الكرام واي فان انقطع دابل الفتت كفولسن الله اليكم هل ياخذ امير القبيله امير امير امير القبيله الحاكم لن يسمع ويطاع وهنا غانى وضربني وظلمني اذا كان امير مفوض من قبل السلطان فما عمله في حدود صلاحيته وحدود الشرع فهو حق واما اذا كان قبليه حكم قبلي يجتمعون جماعه ويقولون اميرنا فلان رسمه في بطن الاماره ولايه فلا يؤخذ بحكم امير القبيله ولا ينفذ احكام الا ان يكون مرشح من قبله صاحب الولايه العامه سلطان الخليفه الامير الذي له بيعه هذا هو الواجب حسنا الله يقول ما الفرق وانما مهمتك رجل امن اذا كان من قبل وفوض من قبل الولايه مسؤولا عن احوال الرعيه ينقل للوالي ما حصل والوالي له نواب في القضاء والفتوى وال وانا وتنفيذ الاحكام يقول حسن الله اليكم هل هل الفرق بين صاحب البدعه والمبتدع وماذا يحكم على الشخص انه, أنه مبتدع او صاحب بدعه ومن يحكم عليه هنا الذي يحكم على البدعه وعلى المبتدع هم ائمه العلم المنتفدون هم الذين يحسنون الادله والاستدلال بها وليس لكل احد ان يحكم بالبدعه والبدعه كما تعلمون خلاف السنه امر مبتدع محض زاده المبتدع في شرع الله فاذا وزن بالشرع الشريف مقابله الشر فصار بدعه محدثه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واياكم ومبتدعات الامور فمن احدثها وابتدعها فهو المبتدع احدثها ابتدعها ودع الناس اليها ونشرها فهو المبتدع وكذلك من قبلها وبينا له بانها بدعه فابى فهو مبتدع ولا شك بخلاف من غرر به ووقع في بعض بدع المبتدعين فلا يستعجل عليه صاحب السنه بالحكم عليه بالبدعه ويعلن بانهم مبتدع ولكن يعلمه اولا فاذا علمه وطلب منه الدليل واقام الدليل فابى الا ان يقع على بدعته اتباعا لفلان فهو مبتدع لانه عرض عليه الحق فرفضه ومستكبر ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق رفضه يرفض الحق على الانسان ثم يرفضه هذا متكبر واذا ابى الا ان يلازم البدعه فهو مبتدع ولا بد من التفصيل في المطالب والقول في هذا كما اسلفته لاهل العلم الذين يميزون دائما بين السنه والبدعه ويزنون الاعماد بميزان الكتاب والسنه بفهم سلف الامه هم الذين يحكمون في هذه القضية وامثالهم احسن الله اليكم اصدق <تصفيق> الرب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق, خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا قال المولى الرحيمه الله تعالى والنفاق هو والكفر أن يشرك بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام علانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فراثم من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليب نرويها كما جاء ولا نفسرها بسم الله رب العالمين نحفظ الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر الله تبارك وتعالى يصدر سوره البقره فبغات الناس تذكر الذم ني هو شرط ضروري من صفات القلب الايمان وهو كل ما غاب عن الحصر ولا نراه وجميع المشهود ومن صفاته من شكات من نفطه الواجب والمستحب من الاموال وكذلك من الحج وواشترطت اقامه الصلاه بما تحمل كلمه اقامه من معنى اي اقامه كامله هو راضي الايمان بما انزل الله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه. لتهني شهاده الدين. فان كان الايمان بما الله من كتاب وبما ارسل الرسول. والسابع شق في يوم القيامه يكون المزيد وقبله وبعد من الحياة البرزخيه والحياه الاخرويه ناري بعض كتابهم ولكنها من هم حادثات الرؤيه هذه الطبقه اصباع المرتدي من المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم الى يوم القيامه يقولون ربنا قد نداول عنا الدنيا سبطوها بيننا لا طبقات ثانيه على اختلاف ملل الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس والملاحد راؤوا اشخاص من ذكاهم الله عنده ولن بصفاتهم ومن ابرزها انهم جميع السجيب للمرسلين لم اعرضوا عن دعوه المرسلين ولم دعوا لدعوه وذكر الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ودعا الله بعد ذلك قبته الدنيويه والخاصيه والثالث المنافقين فجاء بالله النفاق الاعتقادي كرههم الله بالتلون وتغير الوجوه وانهم يفتنون الشر ويغررون بالخير ويبقى في الاسلام والمسلمين اتشبه بهم من اهل البداعه فهو منهم فيما تشبه بهم فيه وفي هذا المسع بيان لحال المنافقين من الاعتقاد وانهم وانهم اهل شر مؤذون على الاسلام والمسلمين من الافكار والصراخ في كفرهم لذا كان عذابهم اشد من عذاب الكفار كما قال الله عز وجل ان المنافقين في السفك الاسفل من النار ولا حي يرجو ان ومن خاب الى علم عاقر يوما ومن اشرك من تاب خيبه قادقه قدر الله ثوابه لان الله واسع المغفره والنفاق علينا وعلي نفاق اعتقادي وهو الذي حدثنا عنه الان ونفاق عمل الاول مخرج من المله ونفاق عمل من قبائل الذنوب ولا يخرج عن مله الاسلام وهو المنصوص عليه في قول رسول الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي رواه واذا خاتم خاتم خاتم وفي روايه واذا عهد قدر قلت علامات وردت هذه النصوص اذا وعد اخدا اذا حلف اخدا واذا وعد اخدا واذا جمل قران واذا على هذا قدر واذا خاتم خاتم هذا القران الذي وحي بالذات وشرف كثير لان الكذب والرياء بغير شيء كواجباتك وواجباتك لما ذكرنا الله وبصوله النبي صلى الله عليه وسلم اي يكون المؤمن جبانا قال نعم قال اي يكون خذالا قال لا يكون قال نعم قال اي يكون كذابا؟ قال لا لان الكذب من الصفات التي تفشي وتجشين وتستقيم قدير على الله وقدير على الناس هذا التقسيم هو منهج اهل السنه والجماعه لن وقوله, وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنن فيه فهو مناسب هذا على التقدير <تصفيق> وهو كما جاء ولا نفسرها وقوله صلى الله عليه وسلم لا نفسرها التفسير بطول هلال فكسرها اي لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تاويلا مذموما والمريد ان تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه اهل السن والجماعه وهي المنهي بين النفاق الاعتقادي وبين النفاق العمل فالنفاق العملي لا يخرج من مله الاسلام وان كان من قبائر الذنوب والنفاق الاعتقادي يخرج عن مله الاسلام الا أن توفى صاحبه صاحبه فتقبل توفه هذا قول لا نفشرها مو معنى ان لا للفسح المعاني لا ولكن لا نفشرها تبشيرا قاتلا ولا اولها تاويلا مغلوما وانما نبينها كيانا يختلف عن نصوص الاتحادية والسنية ومذهب التلفه الامه هذا هو المبين طبعا يقولك <تصفيق> طبعا يقولك <تصفيق> في <تصفيق> طبعا يقولك <تصفيق> في <تصفيق> طبعا <تطلع> بدائل ولا مفسر ولا نقيضه مقطعنا مضبوط دلالتي سوها دلالتي سوها نعم لا نقيصه لا نقيصه نعم لا ستاث على على الذين لا تفسر معانيها نعم صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاره قل لا من يضرب بعضكم ريحابا بعض ومثله اذا التقى المسلم التقى المسلمان ويسيفيهنا بسيفي في يمنا مثل الصوماله في يمنا النار ومثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من كان لي يا كافر فقد ضاع بها احدهما ومثله طفر بالله تبرك من نشد ومند وله بهذه الاحاديث مما تصح واظهر فايما نسلم له نسلمه اين نسلم له نسلمه اين نسلم اين لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الاحاديث ولا نفسرها ولا نفسرها, نفسرها. ولا نفسرها ولا نفسر هذه الاحاديث ولا نفسرها, لا لا نفسرها. لا إلا ولا نفكرها هذه الاحاديث الا بالنسبه ما جاءت لا نردها الا باحد منها لا نردها الا باحد منها أي وهذا معنى ذلك أن الكفر موال كفر يخرج من المله وكفر عملي لا يخرج من المله فهذه النصوص التي اوردها المؤلف رحمه الله فاوله لا ترجعوا بعد كفر ضلالا يرد بعضكم رقاب بعض هذا كفر عملي وان الافتعال بين المؤمنين على قول لا يخرجهم من دائره الاسلام كما قال الله ادوا حج حق البغاة وان طائفه من المؤمنين افتسلك الان والشهاب دوره صلى الله عليه وسلم شباب المصري في سوقه كفر ونحييها مما هو مثلها هذا الكفر فيها كفر عمد لا يقيم بالله في الاسلام ولكن الكفر الاكبر الذي يخرج من مله الإسلام كعباده غير الله عز وجل صرف شيء من العبادات لغير الله تضليل احكام البشر على حكم الله وقوانين جاهليه على احكام الإسلام ونحن ذلك من اطراف الكفر كفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الجحود وكفر العناد وومن في ذلك انواع الكفر هذا مخرج من المله الاسلاميه هذه الأعمال التي جاء ذكرها في هذه النصوص الفكر فيها عمل لا يخرج من مله الاسلام ولا يجوز أن تفكر بتفسير خاطئ ولا تؤول بتأويل باطل وانما تفكر بالمعاني الصحيحه التي تتكشف تتكشف بها نفوس الكتاب والقنا وحكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال الامام احمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خُلقت كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فرأيت قصرا ورأيت الكوثر وطلعت في الجنه فرأيت أكثر اهلها كذا وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن واحاديث رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من اصول اهل السنه والجماعه الايمان بوجود الجنه والنار وان انهما مخلوقتان وموجودتان الان وذلك للادله الصريحه ثابته ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلتم الجنه وهو دليل على انها موجوده ان الله خلق هما دارين ولكل دار اهلها الجنه للمؤمنين كما قال الله عز وجل واجرفت الجنه للمستقيم والنار للواوين كما قال سبحانه وتعالى ووردت الجحيم للغاويين لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه وراى ما فيها من النعيم المقيم وراى منجله وتبكى بانه راى النار يحتم بعضها بعضا وهذه كلها ادله ثابته ان الجنه والنار مخلوقان موجودتان وقد كذب بذلك الذهنيه المعقله ودعوا بانهما لم تخلقا وانما ستوجدان في وقتهما يعني وقت الحاجه اليهما ودعوا الجهميه ومن وافقهم في عدم الايمان بوجود الجنه والنار قالوا لان خلقهما قبل دخول اهلهما ديما عدد ومن هنا انكروا وجود الجنه ووجود النار دي ب... بمارؤه وحكم عقولهم فيه وترك النقص لانه لا يمكن أن يخلقهما الله ويتركهما خاليتين لان هذا ضرب من ضروب العبث في جعلهم ولم يقدر الواحد قدري لم يخلق شيئا أو يؤخر شيئا الا لحكمه لانه هو العزيز الحكيم لأن هذا هو من اصول اهل السنه والجماعه الايمان بوجود الجنه والنار وانهما مخلوقتان كما تبثت كما بذلك بقول هي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت ال... احتجت الجنة والنار فقالت النار انا يدخلنا الجثارون والمتقدرون وقالت الجنه لكوني نرجو عطاء الناس مساكين دليل على وجود الجنه والنار وانهما مخلوقتان قال الله عز وجل للجنن لل انت رحمتي ارحم بك من اشاء وقال للنار انت عذابي واعذب بك من اشاء وهو دليل على انهما موجودتان مطلوبهما